تقرب لا تقرب كده تقرب لك انا كده كده مش عايز يلا يوجد وستحملش كحرام عنوك اللخط والله, والله بتحقق اتبع يلا يا جماعة هي حمدي شغاله يا فندم معلش انت كده هو حضرتك قلت لي وانا قلت لك بس كان شغال فوق والله لسه كام من فوق لو عايزني اروح يا جماعه يا دكتوره انا مش هقدر اروح انا عايزه اي شغل استنى يا ريت انا اشتغل كده على طول ماشي انا اشتغل دلوقتي انطرك هل تريدك ان يرامش بيه؟ لا لا عشان وراء يعني ما يسيرش خلاص اجيرك يعني ما لوحظ اللي في فيه لك ايه لا خلاص ايه لا العسي فلع ايه لا ايه لا وليس ايه موضوع كده يرضى <يبقى فيه> كده بطي كده؟ ايه شكرا بيه قوم كده بص في ده خالص ما تبصش الغمق شوية ولا حاجة انها على خدك هنا لحد ما ما تنفرض بيه جانا يا اخوانا او ما تنفرض بيه جانا عن سائل اخواتي تنفرض ايه؟ انها تستعمل اتفقنا ناقصة وتامة ماشي اي حاجة على سائل عامة الاهم بقى اللي تنفرض بيه على وجه المخصوص انها ايه؟ تزاد تأتي زائدة انها تأتي زائدة كونها ناقمها و قضعة عرشناها ناقمها ناسك وكونوها وكو تامة قضعة عرشناها الاستماد الثابت بقى اللي كانت انها ايه؟ زائدة في الكلام الثابت تزاد كانت تزاد بنفض الماضي فقط تزاد بين الشيئين متلازمات كالمبتدأ والخبر كالثال المفاعلة ومتلازمات ككان وادخل بينهما وتزال بين المتلازمين او اعط بين المتلازمات كيف تسمى زائده كالمبتدا او الخبر او مثلا ما التعجبيه والفعل التعكس يبقى تزاد كان في الجمله و تكون بنصب الماضي وتقع بين او تزاد بين شيئين متلازمين يظهر بينهما وان عندما تزاد لا تعمل شيئا لا تعمل ليست لها دور في العمل ويكون فقط لها معنى في الجمله هو زمن الماضي فقط وتوضع عليه الزمن الماضي فقط لكن لا تعمل النفي ولا تعمل شيئا تكون ناقصه ولا تعمل انما تكون ايه اسمها ايه زائده ناخذ نموذج على زياده كان أنا أقول جملة من غير كانت ثم أضيت عليها كانت حتى تعرف الفرق ما أصبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أذى المشيكين أو أذى المشيكين ما أصبر الرسول على أذى المشيكين ما هذه تعاقبين؟ مستدر وأصبر الفعاد التعاقب لما أصبر عن الفرق ليس له محمد أرواب والفعاد المستدر ورسول منصوب الأرواب كده ماشي معاكم؟ يا رب مجي مرة أخرى ما أصبر رسوله على أذن الشكين ما تعجبية هذا التعجب بمعنى شيء شيء شيء جعل رسوله ايه ما هنا تعجبية بمعنى شيء مبنية في محل راحة مختلف أصبره ثالث تعجب مبني على الفنح ليس لهم محل من العرف والفاعل ضغمين المستدل هو تقديره هو الرسول مفهوضين مقصود والجملة الثانية أفضل الرسول في محل رفق خبر الممتدى حد جدا كوي اقول بقى لو سمحت تتعلق معي لو سمحت لو سمحت اقول بقى الجملة مزيادة كانت ما كان أفضل الرسول على أذى المشركين الجملة الثانية بقى زيدت فيها كان. فنقول ما كان أفضل رسولة على أدر مشكلة ليش مش أي مشكلة هي هي الجبلة هو المعنى الجبلة بس كل ما تفرقه أنه كان في الجملة الثانية آه نعم زيدت بين ما تعجبية وفعل التعريف طيب يا جماعي الزيد الزورة إيه؟ قل لك مش حاجة أنه يقول لك هنا زيدت كمان كانت ولم تعمل شيئا فكان لها ذات الزمن الماضي معنى الماضي ما, ما كان أذر رسول ل Indexed to come نصبر ما كان أذر رسولك على ذات وجهيد فكان هنا بق karena كان هنا في قولي ما كان أذر رسولك على ذات وجهيد ميد كان هنا نهابلaden أم ذائدة اختر, اختر بين الأقوال كان في قولهم ما كان اطبع رسوله العذاب المشكل ناقصا فصل ام تامة فصل ام زائدة سيتختارoiati الزائدة خائد ما قد ان تزايد بين باينامية الصفة وصفة وصفة وصفة وصفة ومعطفة ومعطفة بين النفاة بين النفاة بين المنتذ او لık خبر محمد كان متهد محمد كان متهد زيادت باينامية بين المنتذ او هذا عند زيج ايه كانت مش في كلام كتير هي معلومه نعرفها وخلاص تعالى الى حذفها نعم في التسجيلات حذفها ايه, إيه, <تصفيقين. تصفيقين. تصفيقين>. إيه الحذف اللي مع كان حذف مع كان ايه اللي ممكن يحذف من كان واسمعوا خبرنا الحذف مع جاي ايه اللي ممكن يحذف نشوف مع بعض تتعرض للحذف مع اسمها وبقاء خبرها كان او حذف بقى عن حذف كان اللي هو يبقى بقى كان كان ف هتحذف ومع اسمها ومن يلقى من جملتها من الذي يبقى من جملتها يبقى, يبقى الخبر ده ان رودك حذف كان كان هتحذف مع اسمها ويبقى خبرها للدلاله عليها حاضر اه حلو كده اه حلوه اه كده كويس تمام كده شكرا شكرا سمارت وانت بتعمل منين ال فكني دي بصغره شويه ماشي شوف اصغر كده كويس يعني كده مش بقى حاسه قلنا حاسه كان ويبقى ايه؟ ويبقى خبرها ويبقى خبرها ويبقى خبرها, ويبقى خبرها. ده ده ده ده ولا ده؟ ماشي؟ ويبقى خبرها ان كان وها محذوفه معنا وان الخبر هو ده اللي موجود يدل على جمله كان يقول لك اهم هذا الحد اولا جائز وليس واجب جائز وهذا الحد يفسر او يكون يفسر او يكون غالبا مع مين يقول مع ايه ولو الشرطيتين يفسر يفسر كان مع اسمها ويبقى خبروه بعد مين يحوى الناس بعد اين ولاو أشرب كده النحان بعد ما انتقروا في المعرف خرجونا من نهاية القاعدة كويس أولا عرفونا مكان هذا الحاج نأخذ نأخذ مثال على الشاتة أمامها الناس في الحاجين الناس مجزيونة الناس مجزيونة بأعين حاجة كده كوي جملة ايه دي يا أولاد جملة يسمين كاملة وكاملة مبتدأوا خبر الناس مبتدأوا مجلسيون بخبر وبأعمالين داروا مظهور متعلق بمج... مرتبط بمجلسيون في المعنى صح؟ مرتبط ذي مرتبط بمجلسيون طيب واسأوا تعال بإن حديث الناس مجلسيون بأعمالين إن خيرا فخير وإن شرا فشرا تعال الجزء الأول إن خيرا فخير الله إسم المنصوب بعد إين الشرطية لتجذب وجد الوان في هذا منصوب له خيرا وكذلك الشق باسباك الحديد نفس التركيبة بعد إين الشرطية وإين الشرطية أولا تدخلوا على جملة السعادية وليك دي من وكلام ده كله صد إيه الشيكاي هنا اي مشكلة هنا هذا المنصوب أيوه يعرب على انه هنواجهوا على خبر كان المحزوفة مع اسمها والتقذير ايه؟ قدر من الحديث إن كان, إن كان عملهم خيراً ايه؟ ايه؟ ماذا؟ قف حدنا معنا قف إيه, ايه؟ خيراً ايه؟ خيراً بوقيهنا حوياً على هنا ايه؟ وقادر حوياً ايه؟ قادر حوياً هنا على ان قال واسمها محيوغين قال ان كان واسمها محذوفه حاضره مهذوفه وذلك بعد ايه بعدين الشرطيه اهو ان كان واسمها محذوفه وذلك بعد ايه وهذا كثير نقول وضع اكثر كمان. وهذا كثير بعد ايه بعدين الشرطيه وبكمل بقى ويبقى خبرها فيما عليها والله قبل هنا ايه خيرا ونوجه على انه خبر موصول اللي كان المحزوفة مع اسمها واضح؟ تمام؟ طب نفس الكلام على قولين وإن شرر فشرر وإن شرر نفس الكلام اللي قلتم الآن طب نفس الكلام وإن شرر إن كان أيوة. وإن كان عملهم وإن كان عملهم شرر فشرر بقيت الحبيب كان اللي ال شاهد في الآية الحديث على جواز شخص كان مع أسماءها وقاء خبرها وهذا كانت له بعدين الشرطية ووضع عرب هذا المنصوب بعدين على أنه خبر اللي كان المحفة مع أسماء والتفضيل والتفضيل إيه إن كان عملهم أو أعمالهم خيرا وباقي الحديث جد الثاني وإن كان أعمالهم شراً إلى أفل حديث واضح؟ لا أعرفت شراً لبعن الثالث انتظر عليها بأدوان واذا هم أدولاً؟ ده اللي حسأل ايه ناش... الناس ومشت ذيونة بأعمالين إيه خيراً؟ وعرفنا هذا المنظور وجناه وشراً وجهناه أيضاً نعم في الطريقة فإن خد ف... فخيراً وإيه شراً؟ فش... ايه, إيه؟ لا فش... وجيه بقى رافع خير وجابر الحجيم مين هو لا هو؟, هو مين متكلم صح وكاتب كلامه كامل ايوه زي عامل فاصوطه كده خيرا وشر الاثنين شين على, على زواج حت ايه لا المبتدا المبتدا بيكمضه هو يا تاخدينه هو بس ايه بقى حدد لي شغال على جوائز حرب المبتدا لانها وقع ايه ايوه ايوه بس ايوه, أيوة لانها وقع بعد الفاء الجزاء في صوت شكرا زي ما انا بقولك فين نفسك ايه عايز نفس الشيء مثال اخر من عام يا صنعت لنفسي لما قلنا خبر اطباء منصور جوازك كذلك في هذا الحديث ان نم مشجوع عمل انخر تخيل خيل عربيهوطه مصمم صابع لمبتدا منصور جوازه وتقديم فايه فايه لا هو مين ده مين هو في التكيب الثانيه فجده وشرم وعاكده خلاص؟ يبقى هذا الحديث فيه شاجدان نعم هذا الحديث فيه شاجدان الأول على جواز حفظ كان مع الثمية وبقاء الخبادية إلى أخباء الشخص والشايد الثاني على جواز حفظ المتدى لأنه وقع بعد فائل الجباك في السلشة طيب ماذا أيضا؟ ذكرة. هذا الحديث له روايتين إن خيرا بالنصر وهذا هو جهنات فيه وقت أخرى بقى هو نفسه بالراقة إن خيرا فخيرا وإن شرر فشررا بجتب أن تحصل التوجيه الثاني يكفي التوجيه الأولى حتى لا يصنع طلبات ماشي؟ حذب أولا تتعرف أهو كانت يكفي هذا لا اخذته معايا اهو لو حابب كان معنيه وثاقه بريه وصدق على هذا الحديث بايه بنظر النظر روايه النظر ماشي قلنا ان خيره خيره وان شره شر خلاص اللي يعني يعلم عن بعد المحاضره دي ماشي نعم ها اوكمنت نعم تعالى بقى حابه اخرج اعرف له كان لوي حسب حسب نون يكون المضارع حسب نون يكون أو أكون أو تكون نعم حسب النون من هذا المضارع كيف وزء وكيف فهل تهدف اعتباطر كده المنفقة ماذا؟ تهدف نون يكون المضارع بغرض تخفيف بغرض التخفيف بدنا أقول لم أكن أقول لم أكن بالكفل وإن تكن حسناً مثل ذلك؟ ضاعفها في القرآن وإن تكن حسناً يضاعفها ولم أكن على نين مليم ولم أكن بغية وأبداً في كل كلمة على وجود التكون أو أكون كلها مضارعة من غير النون لماذا يسمى الأنوان سنون يكون المضارعة تخفيفا بغرض التخفيف هذا الحد جائب ليس لازم لأنه الجمال لك أن تذكرها بالنون أولي أولي. لم أكن بالنون بالنون لم أكن حاضرة في المطورة مثلا ممكن اقول لم اكن حاضرة في المعتبرة او في النادوة بذلك النور او بحاج فيها لان هذا الحاج شئي الحاج اينا كوي سماء اضع اي جبا على هذا الحاج كيف يتم وفي اي بطيق يتم شخصو يعمل لا. لا مقننة مقننة اصبر عليك تعالك تعالك على الصفور او على الشاسة وانتك وحسنة يضاعفها كمال بعدها بتقول ليه على الشاشة لم يكن الايوء لم يكن الله يفر له لم يكن الله يفر له ايه الفرق منهم؟ <تصفيق> نعم الاسلام في حالة جازمة يكون في الحياة في نهاية اللي في حالة جازمة مش مش كلا ايش من الهولة؟ تاكو او ياكن الي تيز حال الجربي مكزومية او اداد جربي ايه نولا اداد مكزومية ولد اول لكن الهولة منتبر منها النون تخفيفا شكرا والتانية لم تحذت منها النون الثانية واليانتكي وصل الثانية هولا؟ ها. نعم والآية الثانية بالنون او زجرة فيها النون لو تحذت فيها النون عبر دمت العام ايه بقى قضيه القصه هنا قلنا ان النون يجوز مش بس يجوز بقى والهمزه او النون او تاء وكذا كل حروف انيته ماشي ده كان عموما التخفيف للنون هنا قلنا تخفيف خالص بغض التخفيف وهذا حذف جاز ايه بقى شروط هذا الحذف الا اذا هو حذف جاز ايه شروط الحذف ان النون لكن برضه النون قيود عشان احنا الحذف جاي اهم من مضارع كان نعم ايوه على الشاشة امامك او على الشاشة صح فين اهي بشروط ان تكون في صيغة المضارع تمام ان تكون في صيغة المضارع تمام اهي اخواننا ان يكون المضارع مجزومة بس مجزومة لا لبعدها لا تكون بالسجون ايوه لا تكون مجزوم بالسكون. لم يكن الله، وإيه الآية أمامك لم يكن الله ليصررهم لا تحذر أيوة، لا لو جيب بعدها حرب ساكل لا تحذر زي اللي بتخول تعالي من قلتها لم يكن ال... أيه؟ أيه؟ النور الموجودة وبعدها حرب ساكل لإيلام التعليم في نوض لم يكن المعلمين يا سبزة؟ هنا؟ أوه. أن يجب عليها حالكم تحرك طب لا هو جاء حالكم تجيب لأ تحضر كما في الأية الثانية لم ال... فيه لن يكون لذين كفر في الأول سورة عندكم لم يكون لذين شرعي عندكم <تصفيق> منها إنها إنها <طبعا>. تمام؟ <تصفيق> يجب أن ترأى لذين تحرك ماشي إذا قال لي لها أيضا ل... ضمير نقص كمان شروط على بعضها كده على بعضها تكون مستفده حتى تاخذ من نور من يكون او تكون وهكذا جوابا لو فوت شرط الشروط لو الحكم جاء يحصل لا تاخذ لو كان مذم بالله حشف بحشف النور الله لم يكونوا في المحاضره اهي مثلا مثلا الطلاب لم يكونوا في الندوه اهي لا تبدا نونا مهمله ليه مجزوم بايه بحرف النون زي تكون مجزوم بايه نعم لو جه مرفوع ما ينفع هنا مجزوم لو جه بالافعال الماضي لا يج لا يجوز وهكذا ان جاء معها حرف ساكن لا يجوز بتاخذه تادين نون تكون مجزومه كما في الايه طيب تعالى الى لأ... وبقى... واباغ بقى عشان انت خدتي المعلومه كامله وابين ايه جاء ايه القران الكريم وبلوجهين جاء yeah. القران سواء حذف النون او اثباته القران الكريم تعال مين خالص او مسوده في الامتحان هي دي بقى ثاني اللي عايزاه قولوا الاجر على الاثنين يمين ومن الداخل عايزة ادوز اللي بس واحد بس تسمعني طالب واخد ايا اسم او طالبة ها برده كلكم لم يكن, لم يكن بنور لم يكن شيئا مذكورة الله صبابك هنا هنا النور مذبوطة مذكورة وقلق المتواضن الشروط الحاجة أمو؟ لم يكن مذكورة مجزو... المضارع ومجزومة ومستكون وجي بعدها حرف المتحرك ومع ذلك ثابتات وذكرة ليه؟ حسنوها الحكم جادس فيك ايه؟ فسس كده اسمي أن الحذف لان لك أن تذكره ولك لك أن تذكره ولك ان تحذفه اهو وقت وجهت فانا جاء قرانك الكريم كان اكثر في قرانك ببعض الحذف نون اكثر من فجئها في قرانك الكريم ولم اكو بغيه وان تجو حذف وانت بتبتدي عن لا هيذا التكرم طيب نشوف بقى الرحله اللي حصلت لكم نعم دي احنا بقى رحله انا اصبر يا سلام يا شيخنا لو بتصبر على الدكتور سودي يلا بس قام بكل ملل على نفسه اهو ان انا هقلبي فعلا هقوله ليكت بقول هنشوف الرحله حصلت ايه بتاكو دي بصوا الرحله انا الشات ايه الرحله بقى عشان يطمن الطالع او جاري ازاي ازاي لم آه يكون اهي الثالثة وإن تكون حمزة مضاعفة الآية الآية وإن تكون فين هي الثالثة وإن تكون حمزة مضاعفة تكون دي أصلاح إيه بقى يتقدر أي حال عشان تكلم ماذا حصل سهل جدا الرحلة دي أصلاح وإن تكون مم. فعل وظرع مجدون بإنه وعلامة داد وسبوع المفروض لكن انا ما عنديش كده لك انا عنديش كده مش جمع بهذا الله التقاء التاكنين واللغة العربية تأباء التقاء التاكنين حتى تستقل فأول خلص يبقى أصل تاكن أصلها إيه إنتقون وعناك هنا إيه اللي حصل أيوه حصل بقى خذ بقى الله اللي هو اللي هو عين للتخلص من التخلص الجنين أجي أول خطوة حدثنا السجن الأول هو الوعب هو حد العلة للتبول لذلك للتخلص من التخلص الجنين خطوة ثانية إيه اللي خطوة الثانية؟ أخي خطوة الثانية والأخيرة تهدى بالنون يقول للتخفيف فتنسيل إيه بقى بعم حدثت هذا وده. انت بقى, بقى. ليه يقدمك في الآية بعد حدث الوعب للتخلص من خلص الجنين ثم حدث النون يعني أجبون تخفيفاً بس فضلت لكم هعلم بقى نعلم مع ده سنت جزمة تجزم فعلين مضارعين حفظ مبني تقو اللي في الآية بقى فعل المضارع مجزوم بقين وعلام تجزمين السكون فين هي بقى السكون يا بعضاء على النوم المحذوبة تكفيفا بس خلاص خلصت حلين اللي بقى وانتقوا او لم اقوا بغية اي مثال اها بقى خلاص في انتقصتها فيها خطوة هنا خطوتان الأولى حمس في حرف العجلة اللي هو الوردة للتخلط في قد ايه هم التاكنين الوردة كنة والنون مجزون في السن على امتجاج الزمون بس الخطوة الثانية حمس النون تخفيفا ماذا؟ وانتقول بقى, بقى بالاعراض ايه تفاير مضرع مجزون بايه؟ وعلى الان ايه السبق هي على النون المحذوفه تخفيفا ماشي خلاص ماشي اخوانا يلا ايه ثاني بقى بس اظن بقى نودع كان اطفال كفايه اودع كان اطفال المشافهات ليس التاريف المقرر على الـ على كل الحاجات اللي بتحكم وننزل على الصفحه صفحه رقم 20 نزل يقرر طفل طفل حاجين هم اوه نزل يقولك نزل المقرر نزل عنده اللي عنده بقى يفتح الطفحة والحاجات مشوهة اللي هو المقرر بني المشبهات بلايسة بعد ما هضل قلوه عني المشبهات بلايسة المشبهات, بلاي. المشبهات بلاي. مين دول ايه هم؟ ما هم المشبهات بلايسة مين دول بشوه ليسة أربع أدوات أربع. تشبيه ليسا في معنى الناس فيه. إيه اللي يقولون بليسا؟ معنى الناس هجماء المعنى أطلقوا حقائلت دي فكذرة الأدوات الأربع هروفن ما و لا و إن و لا ت الأربع في معنى الناس فيه. ما و لا و إن دي الأدوات الأربعة في نفسه فضيش بليسة في معنى النفس أسمى المشابهة في معنى إيه؟ النفس في معنى النفس أوه. هنأخذ بك بس... تنقضل ه... على ما يدفي قوي ما هنأخذ مشابهة واحدة بك ونأخذ مشابهة الأطمع ما العاملة عن ليسة الحجازية النافية <تصفيق> المشابهة بليسة <بي ليتا>. ونأخذ <تصفيق> مشابهة بليسة لأنني لازلت تحديد تحديد تحديد شو ما أنا الليلة لازلت تحديد لازلت تحديد الضمع مستحشي بها يبني الوقت أوليك أبعا من إيما ده ساعة عويلة جدا ساعة مصر الضمع عوضوا معنا معا. أوليهنا جدا سيئة إيه ده نحوية من فهم سيئة عوضة إيه قرار اليوم أنه منا نفعش ده أبخانا هنا ودخلها لك هنا وتبصش من إيه ما أبخانا شبت أنت تاكو حاملة بدايك حقوق <تصفيق> يا ربا رب. رب. نقتضر على ما المشبهة بليسة فقط وهي تسمى ما الهجازية أو تسمى المشبهة بليسة أو تسمى ما العامل عمليسة كل واحد ما الهجازية تعمل ليسة أنا فيها المشبهة بليسة ما هذين عمل عمليسة عند مين بقى؟ عند الحجازية كما يسمى الحاج ماشي حجازية تعمل عند النبني اللي هو الحجازية عمل ليسا في الجملة الاسمية اللي هو ايه بقى عمل ليسا يسمى اسمها ويكونوا مرفوعا مش كده وتذكر على الخبر فتنصبه ويسمى الخبراء ليس محمد كثولا ضع مكان ليسا مات هنقول ايه ما محمد كسولا اي ما ناس شبه بليسه عامل عمليه او ما هي جازيه محمد اسمها مرفوعه كسولا خبر ما العمل عمل ليس منصوب كان محمد كسولا لا ايه وضع مكانها ليه ما العامل عمل ليس في ناس كما ندرس كامله عمل في ما كذب محبوبا ومقبوله مثلا من كذب مقبولا من كذب حالانا في اي ما العامل عملناه ما بقولك مد اجازتك في مهنه مفيده او في رقائق الكريمه ما اللي كسب ما نظره او في رقائق الكريمه مين بقى اوت الف الف مال عامل عمل ليس او اقول لك ملح حجازيه او ما مشربه بليس اللي هي ايدي قول امام محمد كان أو او قلنا هذا لله ما هذا بشرا انيه فلنا مال عامل عمل ليس تعمل عمله هو اسمي وهذا اسمي في المحل اسمي اسم اشاره في محل رفع اسم ليس العامل عمل ليس يعني شرط مال عامل عمل ليس او اسم حجازيه استخدم الاسم ملح جازية صح وبشرة خبر ملح جازية منصوب في من قرأ بنض بشرة من هذا البشرة قرأ بالرأة من وجهها الآن من هذا البشرة دخام على أن مال أعملها عن من ليتك أو مشبهها بيتك أو ملح جازية دخلت على الجمعة السرعة وقالت ناشت عمليات وقالت نشبهها وهذا اسمها وهذا خبرها خلاص ماشي يا إخوانت؟ طيب بتعمل مش جزئيه هذا العمل عمل ليس اعتبارا لا بقيود بشروط عند مين عند الحجابين الحجابين هتعمل عندهم ما عمل ليس يقول لا خد بالك يراعى الترتيب بين اسمها وقبرها ليه ما اولا المقبرات زي ما محمد و الكثولة ايه اسمه ايه الشأولة ثم اخبره طب لو قدم الخبر اسمها عندهم لا تعمل لو قلنا بقماء كثولة محمد بقماء ناسهم ملا ناسهم وكثول خبره قدم ومحمد موتدى مؤخر ولا تعمل عندهم ليه؟ ليه؟ لأنها تخدم شرط التبجيب بين اسمها ماشي؟ ماشي؟ تمام؟ شرط اخر او قدر اخر عند الشجارين حاجة تعمل عندهم عامة اي اخوان الاسموها بأيين الزائدة دي خطت قل عندك اهي اخوان قال لي اخوان الاسموها بأيين الزائدة فعندك مثال يقول لك هون ايجي يقول لك ايه ما انتم مخلصون جملة مفيها لا معلش مش انتو يا مش انتو مش انتو. معلش. ما أنتم كابرون بس علوش ما أنتم كابرون ما نا كابرون و أنتم مبتدق و مخلصون خبر عشان تعمل بقى عندهم عندهم الحجازين قمت بقى الترتيب موجود و ألا تزاك إن علي طيب لو أنا تزاك إن بقى قص ما إن أنتم مخلصون لا تعمل لكي تعمل اهدف انت ما انتم مخلصين بسماء الخبر ما انتم مخلصين هي تعمل عمل ليسا لكن ازودنا الين الزائدة بعد هيو اهي اين عمل قبل اسمها حول ما إن انتم هعملين بقى هنا هربع. مخلصون ولا تعمل ليه احوانا اجازي ليه كلك داودت على القرين ازاي دا وهذا لا تعمل عندهم ازاي دي دا ميه؟ اقول ازاي دا عندهم هو عايز مباخرة العاجل لالاسم للأز... للأز... للأز... للأز... على طول عايز مباخرة ما لاسميه على طول يعني عايش جديد عادم اه اه اه اه اه اه اه لو شدها هتعمل الشعث الثالث أرصايا للثالث وأحيب وهذا مهم أولا خلي بالتنم اللي هو أنا ايه ألا ينتقد المورا علينا أيوه قال لي إيه قوله قال لي ينتقد الثالث قال ينتقد ايه هاتي وخابريها بينه صح شكرا يا شيخانة انت نظرته صح شيخ مين نحن اقول بأهمن انت فسح لححمد عحمد محمد محمود مصطفى ماذا يا شيخ قال لي ينتقد نفسي وخابريها بإلا بمعنى إيه تساوي هيك شوفوا الهيكل بقى ان حاجه بيقول لك الا ينتقل نفس الخبريه بينه لو دخلت الا على خبر ما هيبين نفس فهمها يعني لو دخلت الا على خبر على خبر ما حاجه زي معنى النفي بمعنى حاجه لك الا ينتقد نفس الخبريه ان هي روح عن طريق لا مش عايزين كده او بمعنى خالص اقل الا يتساوي يتساوي على الا يطالب خبروها الا ليه لانه خبر لانه لو قالنا خبروها بالا ضاع معنى الناس يا ولدي اه ايوه انا بقول, بقول إيه؟ ما محمد كثولا بمشي عن محمد إلا جميل لو انا قلت بقى ما محمد إلا كثولا الله الله الله ضرع معنا من نفسي هذا شفتوا ما؟ عشان كده بقولك لكي تعمل ما عمل ليس عندش جديد الشرط التالي ايه؟ ألا ينتظر بإلا او بعبارة اخرى ألا يقطين خبروها بإلا لأنه لو اقترب أكواب إلا ضع معنى النفس انتقض معنى النفس خلاص إخواننا؟ أه كما في هذا النساء ما محمد المسافرا طب أما في قولي تعالى وما محمد إلا رسول كان شيء طبعا شيء نحن عندي شيء في قولي تعالى وما محمد إلا رسول هنا الشاب عليه قال أننا لا كاتع عمالي أنت ليه؟ لأنها ضفضت شرطا من شهود عملية عندهم وهو ايه؟ انتقاض ناسية بإلا او بعبارة أثر لأنها خبروها اقترناها بإلا أو الاضطرار خبرها بإلا وبالتالي عندما اقترنا الخبروها بإلا حصل ايه؟ ضع معنى النادي ضع معنى النادي خلاص، وهي أنا عايزها معنى فيها تشبه في إليها لما دخلت إلا، ضع معنى النادي كما رأيتم في النساء <تصفيق> ما بقى هذي مال الحجازية عنده بني تميم أرى هنا لا تعمل من أهم لا تعمل هذة بني تميم فالأنس بقى مال الحجازية ومال ايه التميمية ما محمد كثول ما هنا حجازية ولا التميمية هتبقى تميم هتبقى تميم هتبقى كلكم بس مال ايه تميميه مايا مقلك خد انا قلت ما محمد كسول ما هنا سؤالي هو. سؤالي هو. سؤالي هو سؤال اهو صارها في الامتحان ما هنا حجازيه ام تميميه ما محمد كسول بالرا تمام تمام وممكن ما تقولش اعرف اشرحها لان ما هنا لا دعمه عنده فمحمد مستغرب وكسول غلط اجعلها حجازيه اساعد والامتين بس والله العظيم ايوه كسول اجانا حجزيه تقول ما محمد كسولا في النص عندما تكون منصوبه لا تكون الا ايه حجزيه اعرب ما اللي عملتها حجزيه محمد اسمها كسولا خبر حجزيه مرفوع تمام طيب وعلينا ان نقرا قول الله أقول تعالى ما ايوه قلنا حتى نلاقي ما هذا بشر بالرحمه Can we tell you what about a light object? It, what was it to define a light object What about a light object? Are you closing a chart? No, No, If you Versus only one Un Zacchaeus Yes, Ha versi Haynow Don't be학교 Don't beok Then you will hear the light object What about a light object? لكن دي قرأت النصب ما هذا بشعران بالنصب انه هنا ايه فقط حجازية تعمل ليه اه ما انتو شارطين انه هو شوف انه هو حلم, حلم والله انه جميل جدا وفيه مهار وبراء بس هما ليه كذلك الناس من صغرون وليه معرفش الناس تكره انه من منذ الصغر من اتدائي من وآدائي السنو معلش قال لي الآية عزمت عن الساعة ايه لو عايز صفة الآية عزمت عن الساعة ايه اللي عايز بيعمال الصرعة على الصرعة ايه سرعة. على صرعة الرأس ما سميمية مملأ هذا مبتدى بشر خبر تمام؟ مش ننتخل بقى الى باب كاذا وأخذك قولي مين هنا سريعا مين, مين, مين, مين, مين ايه ايه ايه ايه ايه؟ اللي سريع بقوا مين اللي عامل سريع يد بسرعه سريعه روح السريع حرام الله كانك تحت الاستاذ عبد الله واللي ده اللي نيجي بويه اول حاجه طول بجد اه قال يعني تبول وتلفزيون يا يا اخوان باب كده وراها باب باب ايه كده واخواتك شافتوا باب كده وخاتها اضرام انت كف عليا اضرام مفيش في, في حد بيتكلم مع حد حد بيتكلم مع حد على الطبعات في ايه وليه خلاص يا جماعه يا اساتذه يا اساتذه في كيهاتك القطبك افضل خلاص عشان افضل ها والله حضرتك قايل ليه تركبتي لا أم. أم. انا بقول كده جاي جدا ليا صفحهك بعتلك اخد اخد لها اللي لازم نديه جب... والله انا كده والله ربنا يبارك الله شكرا بجد شكرا ربنا شكرا بالنسبة لكيه دور يا إخواني سيسر سيسر سيسر سيسر سيسر كيه دور أخواتي يا إخواني هذا الباب أبرا عطوضة تسمى أيضاً بأفعال المقاربة في بعض الكتب هنا أحيب لك أفعال المقاربة وإنك ما كان لها أفعال إين كالة وأخرتها دي تضم أفعال المقاربة والشروع والرجاء أصل الكبتة تضم أفعال المقاربة والرجاء والشروع تضم كالك المعادة هين هل مانا الباب النهائيا الكتابه كده افعال المقاربه ده بيسموه ايه بقى تسميه الكل باسم الجزء ايوه بالظبط انا عندي كده احاده كشمك كتير كشمك غربه ورجاء وشروخ في كتير انواع كده معاني كثيره وتقسميها افعال المقاربه ده بيسموه برده تسميه ايه الكل باسم مش المهم انا هكد احاده تقع على تعمل نفس عمل كانت في الجملة ايه؟ أسر الكادة تدخل على الجملة الاسمية تكون بنفس عمل كان في الجملة الاسمية بدأ ما انت عايق عمل كانت تعرف عمل كادة تدخل على المتدى وتسمى اسمها ويكون مرفوعا وتدخل على الخبر أيوة وتنصيره وتسمى خبره بس الخبر كان هذا ا لان بقى ان لو شايف نميز فان فرده افعال كذا افادته ببل وحده كذا افادته ببل وحده خبر كذا افادته له نمط معين له شكل مميز عن اي خبر كذا افادته يحكي جمله فعليه فعلها مضارع وهذا الفعل المضارب يرفع ضميرا عائد على اسمها وهذا الخبر الجملة الفائلية يفعلها مضارب الذي ترفع ضمير عائد على اسمها قد يختارب بأم الماضيين وقاد لا يختارب هذا شكله خبر كذا وأخوتها له نار معينه يختلف عن كان وأخوتها الخبر كان وأخوتها يختلف عن خبر كان فاطمه فياتي جمله فعليه فقط لا ياتي مفردا لا ياتي شبه جمله ككان مش كان ياتي ياتي خبرها مفردا كان ياتي خبرها ايه فجريد مفردا او شبه جمله لا اما خبر كان لا ياتي هذا الشكل جمله ثانيه او فعليه ايه والله وهذا كان ما يرفع ضميرا يعلى اتمنى وهذا اللي اللي الخبر الجمله الفعليه هذا اللي فيها مصدر الفعل المضارع قد يقترن اقول قد او يقترن وقد لا وقد في قوله تعالى اعط ربكم اي رحمته عادي بايد من الأخوات كاذب عندهم أصارحة وكل حاجة تبسيك مثل بسنوات عسا روجوكم أي أرحمكم أي دي عسا بالأخوات كاذب تفيد الرجاء ماشي رب اسم عسا عن فوق وجوهم ورد إليه خبروه فين؟ أي أرحمكم أهو اقترنا آه. هلا يكونوا ثلاثمين بأن المصدرية بأن المصدرية لا هو هو هو بس جه على شكل ايه مصدر هو دو... مش كده في قوله تعالى لو تصل اقرب بدون الفا بدون ومن وباء هي بدون الفا يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء لو لفظت صنا مش كده يكاد زيتها يضيء ادي يكاد ان هي مجرده كده مجرده كده زي كده والهاء ضمير إليه اسمه والهاء يضيء في, في, والخ... في محل نصب خبر ايه يا كاتب والجمله الثانيه يضيء جوهر الانسان في محل نصب خبر يا كاتب طيب في الايه الاولى و... آه... عسى ربنا يرحمكم انا ما اقش ان يرحمكم جمله آه... فعليه في محل عندما هي أكيد آآ... ظاهر خبر هذه الأفعال مصدر جملة ثانية بس على شكل مصدر معاول سوف منصوب بس منصوب بس إذا كان المصدر معاول يكون منصوب بفتحة مقدرة. منصوب بفتحة مقدرة ما أنا عموزه لها أشكاية خدها بس على جميلها الحاجة سوف نكمل بس الأفعال ونكلم عن التنشدته تعالى بقى إلى اتفقنا تعمل كاد عمل كاد الجمله الاسميه خلاص هو نفس العمل في النفي التمرين رقم 1 هو ماشي بسم الله الرحمن الرحيم سمير سمير دي العرقه اللي <تصفيق> بتاع برايه عبد الرحمن بالراحه بالراحه حاول حاول انا هقول لك الحته دي يا اخوانا خبر كان جمله فعليه كويس فنام الله الى خير بنت البني ليه ان قرن هي دي خاطب قرن لا يقرم اذا لم يقرم بان مفيش مشكله اذا كان قرن باني عبد الرحمن مفيش مشكله يا كان زي طيب ضيف يا كان سنه بطيء يا زوج الابطال مثلا ماشي كده كانوا هو ليه قالوا او غير قالوا ما عشان اما كان المنظر المعقول والمنظر المعقول بيكون كانه مفترض حلاله راح ده خبر خبر يا كاز خبر كده منصور خبر كده من المطلوبات ايه ده اللي المطلوبات ايه ده الناس انه العرب والقواعد كده والعرب بيطبقوها ما جاش, ما جاش ايه خلاص ده بيأكد هذا يؤكد هذا بحث خطار يؤكد على شيء ان خبر كاد لا يكون الا الجمله العاديه شكرا لك على كده خد ايدي كده اه ما تعمل ايه معايا يا ابراهيم تسمعني اسمعك في مره اخرى خبر كان ياتي جمله ثانيه خلاص وشكلها كده وتبعث لكن لو كانت ثانيه مباشره بدون ان هتقول جمله ثالثه مع هذا كما زي قولت ايه فذبحوه وما كاد يفعلوا جمل جامعه جمل ايه مكونه من زي الجمله في محل نار خبر كذا جميل؟ لو قلنا بقى عندها رؤونهم أن يرحمهم المثال آخر أوشك العام الدرابطي أن ينتهي مش كده؟ أوشك العام الدرابطي أن ينتهي اعمل ايه في ان يا ده تاكرها مصدر مؤول ومثانيه عامه في المبني بس جاء على شكل مصدر مؤول في الحاله دي بس هتقول لو جاء خبر كذا جمله على شكل مصدر مؤول هتعمل هتكون منصوب بس منصوب بايه صفر في فتحه مقدره منع من ظهورها الياء الجايه كمان ماشي يا اخونا بس ما نقعدوش ندينا على مصدر المؤول الكلمه الثانيه لا اوكي لا. انا هقول لك وجود قال وجود قال قال دي تعمل ايه ما قال ودينا حكيته في اسم مفرط تعالى المنظر ما هو بعين محل المفرط يديني مفرط كده ليه هو مصدر مؤول مفرط ان هو مش بيستفها انها بتعور المنظر صريح يعتبر مو مفرط لا ايه شابة اه ما ايه بقولت ايه ايه اه بس على شكل ايه انت عشان تفهمها جاءت على شكل مقدر تعود طب نعمل ايه نحياني اتحدى الزادي هقولت منصوب بقى منصوب خبر كده وخدر منصوب بس يكون منصوب ايه بعد نصوبكم انت حتي الجبال من... هدوكم حتي الجبال هدوكم حتي الجبال منصوب بمين حبب بقى بعد نصوبوا مانا عمزي خلاص بقى وانا تعال بقى افعاد كده اخواتها قلنا كانتبه ايه لما ندخل على التقدير اللفظي فهمنا خلاص لفظي على الجمله الاسميه تدخل على المبتدا ويسمى اسم مطوع تدخل على الخبر وتوصفه كده بنسميه بالذات طبعا التقدير هذه الافعال لا كما فعلت مع مين مع مين مع لا تاثير معنوي على الجمله الاسميه معاني لم تكن فيها قبل دخول على جمل اسميه ربكم يرحمكم مثلا ربكم يرحمكم ممكن لما اجي بقى عاش ربكم يا حم معنى ايه مثلا يا كاف يا كاف زي تو يضي ما ممكن دهيتو يضي بينها معلش زي تو يضي قومه خلاص لا اجي اقول لك ايه قرب القبر معناه القرب هنا ايوه اصبح بابا او شكل عامضه ثاني ينتهي بمعنى ايه اضرب ايوه اضرب على النهاية ايوه اضرب على النهاية شو اوه اداتني اداتني معناه اسمعي اسمعي لو عيد حاجة امتازك بعد ما خضر كنت افكار معي مين فعش انتهي بس ويسار كما تشيء انا اصبيت ان افكارتك انها ملعب او شكل عامضه رفيع ايه انتهي ما افادت هنا ايه ايوه اصب معنى المقاربه على الجمله الاسميه اذا هذا تاثير ايه بقى استفان في الجمله الاسميه كان لها على الجمله الاسميه كذا قتلى بقى, بقى دي دي على الجمله الاسميه تشمل معاني على الجمله الاسميه معاني دي ايه وإيه وإيه؟ الشروع انت النهارده المقاربه الاولاني التبصير المنطقي للحياه ما فيش مشكله المقاربه الرجاء الشروع افعال المقاربه كام هم 3 افعال المقاربه على ايه يدل على ايه على القرب القرب ايوه على القرب قرب ايه انا بقول لك اوشك العام الربيع الثاني قرب ايوه بالظبط قرب وقعد المعنى بالظبط قرب انتهاء هذا المعنى لو هو العبد الرؤس تعالى آه قلنا او شكا كربة وين طبعا كده ام الباب قم هذا الباب كادة كرب ثلاثة تفيد المقاربة كادة او شكا, أو شكا. نعم لا بكام نحن نستيقل الشارع نستخدمه بالشارع بكام وبعدها تقربه لدينا معلومات عديدة نماذج عندنا نقول عرف اللغة فيه كرابة الكارب غير القرب نمس بالقارب هاي هاي؟ ما وفين الميا؟ ما يا الله عبدالله فين؟ أمي بش ميا؟ قالك باماوه الميا؟ الما ميا قالك باماوه تجين ماشي يا جيم شكرا شكرا غير مستعمال ف... ما لو تسمع باك لو لقى تقول ايه اه اخيك مش عارفة مستطوك في البناء وخدتوك سنة ماشي تعالى بقى تعالى اه فعال الرجاع ثلاثة عزة صنع يا جماعة عزة وحرم وحرم لقى هاي تقولك ايه ايه نزيلة مع عزة نزيلة مع عزة لقى عتا هي المشهورة من افعال الاي مستعمال عتا اما حرق الوصف اصبحت محبورة في الزمان جاءت عن العرب جاءت عن العرب انا ايه؟ يقول لك اخلق اولغط الزماء وانطنطن ايه؟ يعني ايه نار بقاي ونار زي زي عتا, عتا رجوكم اي انهمكم المشهورة عندنا ايه كريم جاءت عن رجوه؟ تدولها بقى ايه هو اسمه ثروه عندي بقى في عشر شروح بمعنى ايه شروح او البدايه مش الشروح بمعنى الشارع او الشروح في حاجه او اسمها الشارع لا البلد شرعك يعني بدأ ليه من أفعال اللي ايه كده يا أخواتي المجموعة تارثة أفعال الشروع بمعنى البلد تضم مجموعة من, أي مجموعة من ايه مجموعة كثيرة شوية ايه تنظر لعشرة منها ايه المشهور ايوه أصفر. ايه ايه طفقة طفقة ايه طفقة بيقول لانا دمينكم بيقول لانا مش مش كنا طفقة شرعة من اول بايتين من اول الافعال انشا انشا طفق اخذ جعل, جعل. عليفة. ليش هنفق بداوها كده بس فين المهم ان دي ايه بمعنى بس غير ما اقول اخذ النظاره اخذ النظاره بمعنى ايه جيني بمعنى اني تناولتها غير ما اقول ايه ايوه أخذتوا أشرحوا المحاضرات معني بدأتوا أشرحوا المعرأة أقول بلك بأي من إفعال الشروط بأي أنشاء مثلا أنشاء المهندز المبنى أنشاء المهندز المبنى أقامه أقامه إخواننا أقامه يعني بناء أي حاجة بناء أقامه غير بقهود أنشأ الأستاذه يوزقي المحاضرة بمعنى إيه؟ <تصفيق> بدأت أهلوها لا أفعل الشروع غير الشرع والحاجات المساعدة فيه قرص ماشي إخواننا؟ نعم نعم بل إيه؟ إيه نقصة ليش فهنا؟ آآ أيوة نقصة طبعا نعم عندما تكون بمعنى بدأ نقصة نسكة تمام الثلاث و الثلاثة كده هي افعال ناقضة؟ نعم هتكون افعال الشرور هي انشأة بدأ اقضة بمعنى بدأ فهي فعل ناقضة ناقضة طبعا تجنا هقول اخذتوا كده و هتفعل ايه؟ ثان شكرا شكرا تمام يا فرصة؟ طيب ماذا ايضا هنا؟ لا تأتيلي لفظي؟ وإيه التأثير المعنوي خلاص وقلنا بقى اتفاقنا على حيثة دي في نظرة أن لازم خبر كهدا وأخواتها يكونوا جملة اتفاق فانية وفعلها ايه مضارع وإيه يرفع ضميرة يعود على أسماء كما عدوا بالأمثالة ماشي؟ وماذا عالدا هل الخبر هو خذ يقترم بأن المنظرية وكما عدوا بالأمثالة ممكن بعض أفعال كادو أخواتها تخبروها يقترم بأن لا يقترم بأن كما عدوا في كادا فذاب هو وما كادوا يفعلوا بدون أن يكاد وزيدها يضيش نعم؟ أيوة. وهكذا نماشي أما بقى عسى عزة ربكم أن يرحوكم أوشك العمد الضرطي أن يسك وهكذا ب... في بقى ايه؟ معي بقى نوع شرع الأستاذ يتري محاضرة هذا بقى نوع يمسانع يمسانع الطاوم السمامة ببعضه يجوز عن يقفل اتفقنا في عزة وأوشك ماذا بقي عندكم في كده؟ دي لا يا ماذا ايتها امك تبقى؟ هاتي المفرده يا انا عندي اقتراح انا عندي اقتراح يا توتو ياللي معاكي ميه سخنه اللي عندنا كده وريني حطي المدلك على الميه السخنه مش عايزني ميه ساقعه هي راحت <تعليف> فين؟ آ جن لے گئے والبتاع الطافة والإيه فين تحبطوا إيه فين تحبطوا تحبطوا فين دا يا تحبطوا فين دا يا تحبطوا مصر شعبتين إيه النصفة أخواني هذي بقى وإيه فين الكتاب بتاعكم عن المركز الكتاب نصفة جديدة جديدة, جديدة. أي Thank oh you. Yeah, hey. عارف الجو المطلوبه تعمل كام؟ في فيها انتاج ناقصه، بعضها يكتم قليل جدا، ودا يكتم قليل، انت <مثال> عن ايه؟ <الشمتين> <علي؟ مثال> بتسهر هم ثلاثه بس الثلاثه دول واحده بس اللي منهم مشراعهاتك، هنقول عسل بقى، نتكلم عن عسل هم ثلاثه، سرطان دم ونطقه اللي هي عسل وحره وإه... ناخد بس نتكلم دلوقتي احنا خلصنا ايه بس يا حضره انا خد بس اقرا خبره في الاسعار بقى حاجه بس سريعه بس ده ده ده كتاب القديم ماله امس كنا كنا حاضر معدوه. حاضر اصل مش عارفين نمشي حاضر حاضر بنعمل ايه بعد ما حاجه اقول حاضر حاضر حاضر طبعا والله عامل كتاب القديم اللي هو طبعا القديم ليه مش كان مسجل ايه وحاجه زي كده بقى الان شويه بس المعلومه واحده طب ده ده او ده المعلومه واحده مفيش, مفيش اشكاليه مفيش ترتيب للمعلومات بس غير العرض بتاع طريقه العرض تختلف لا مش زي ما ازاي بعض الامثله مش مش كلها هناخد نفس القضيه اللي هي صفحه 107 على التكبير هول بقى الجديد معنىش الجديد مية سمعة, سمعة, سمعة, سمعة القديم ببن هي هي وفي القديم القديم صفحة صفحة مية القديم هو هو صفحة مية وثنين طبعا ايه اخر صفحة في اواخرية اللي هو الان في الخبر ومكمل بقى وعندك مات الجديد صفحة 107.2 اللي الانوان اصدار خبر يجدين افعال بان المصدرية كام قسم عندك كام خطوه بقى ولا ايوه أسمو ناخد بالنا بقى خبر ذي افعاله من حيث استقرائها بان المضارع او عدم استقرائها بها اللي هي ان المضارع يضم قد تكون على بعض ذي افعاله خبر ذي افعاله زي ما قلنا يقول ايه قلنا عبد الرجال اي رحمكم اين قال اعلم عادي قال حتى اعلم مع بعض على فكرة الآية دي عدف فعلي من احوال كده يفيد الرجال مدني لا يترونه حالة من الاراض رب انت معادة مرفوع ارضان في الضالة الظاهرة رب المضاف وكور ضمير متضف مدني في المحادة في المضافة دي اي رحمكم اعلم مع بعض قال اعلم حرف المضاف ورد دي ما في ناية الأمر يرحمكم يرحم فعام ضرع منصوبة أعلى مع علامة نظر فرحة ظاهرة يرحم هو والفاعل بالختب هو كن ضمير مقتصد في محل غضة خطبي أعلى يرحمكم المنصوبة المعودة خبر عزم منصوب فرحة مقدرة أنا عم نزولها الأنشي جاية هو هو المتعلمين هو يرحم فرحة مخالية باقي يقول أنا عليه أمتلك إشكالية في أجر دي قال المصاري بس قال لي لا اكثر ولا أقل يا حبيبي لا تنسى نعم منى عامل ايه حبيبي انت بتاكل يعني بتاكل كلامي لما خلاص بقى تتكلم بصوت 10 دي ايه نعم تعالي بقى خبر هذه الأفعاد من حيث يقترانيها بأن من حيث يقول أن المصدرية المصدمة على هذا الفعل لهم الأولاد يقسموها أربع راقتان قسم يقترانه بأن لماذا؟ وقال لك كان فعل كان فعل. ولا حارة ولا لو لقد بنستعمله يا إخوانا بس هنعرفه ورد عن العرب حارة حارة, حارة السماء وعن تنطر يعني ايه بالبنرجو من السماء مطر مثلا حرى بلاش التنمشط مطر بلاش الحاج حرى الجو ان يعتادل يالين يعتاد ببنرجو ان الجو يعتادل حرى الجو ان يعتادل حرى ويخلوه لقى لهم اصعاد الرجال يجب اقتران خبروهما بأنا مريض لكن ان يحط قسم على اثنان الاثنين على اثنان قسم الثاني ما يكتوره بقى. ما يكثروا اقترانوا بأنك لما أنا أعطى أقول الأمثلة خلت منكم مين لي بيقترم بأنك و أنا أقول الأمثلة تلعي شكراً عاتق جميل ومين بقى؟ صين أيوة بالظبط قولنا أوسك العام بذلك أهيان تاني مش رح كده قويت أوسك قسم الثاني ما يكثروا ما يكثروا كثير بقى هيكثروا اقترانوا قبريه بأنك ومين ومين تفقنا؟ أوسك عبد وعسى من شيء افاد رجاءه عند هناخد من المقاربه عسى ومن الرجاء عسى اتنين اهو كما رايتوا الكثير الغالب الغالب صغرا بان المصدريه طب لما الشاعر يقول ايه عسى الهم الذي امسيت فيه فاكر دي ده مر علينا تقريبا الهم الذي عشت فيه يكون وراءه فرج قريب فين ازاي بنعليه عسى الهمه فين اسم عسى فين اسم عسى الهم يا اخواننا الهم الفي وقال لك يقول يا عسى الهم التي في اشياء فيني لو كنتي بارك مني يكون ورا اول فرج بكره باجي فرج قريب ربنا يفرج اهو فين اسم عسى أي اين اسم عسى الهم السماء اين <تصفيق> ايوه عدم هام الذي انتبهت فيه الشطر الثاني يكون وراه هل الشعر هنا كلمه بالقاده دورك اكثر ان يفترض خبر عندك بان المضارع هنا بقى هنا علينا ايه شهدونا من غير من غير الكثير من القليل ان هنا الشاعر لم يأتي بان في خبر عسى وهذا من القليل ايه القليل فرض هذا قليل الاكثر ان يقترن بانه طب لو جه من غير يعني ماذا ايه قليل ايوه ولكن ايه بالظبط ماشي طيب المجموعه الثالثه نوع يجب ان يقترن بانه مع نوع يجب ان يقترن بانه ادي قسمه ادي قسمه نوع يجب فيه ان يقترن بانه النوع الثالث ايوه يقيل اقترانه بانه الايات القرانيه وتايه معاكم اولها مين مين مشروع ثلاثه دقائق النهارده كده بكام مباريعه كده ومباريعه يا كابتن كويس قوي اه بالظبط قالوا مين اللي حد ايوه كان بيجري مش مش مشهور مش بقى قسم يقل اقترانه بان المصدريه طب ده واكثرا من القليل ثالثه من غير الغالب من غير كثير لما السهل يقولك يا حمد سهل وانا عم تتقيم لله قم المعلم وفي ترده كان المعلم أن يكون رسول هنا السهل عمي يرتزن عن لم يرتزن لم يرتزن لأن الأكثر الأكثر أنواة أيها أنواة أيها أنه لا تقفرن بألم لا الأكثر ما أقل تقفرن بألم ممكن تبتل معجبها الأكثر في رقم 3 الأكثر عدم اقتران مين ومين كادة وكربة أيوة اقترانهم الأكثر عدم اقترانهم بأن الأكثر عدم جرون بأن طب لو اقتران كما في أي شاعر دوت من القليل او من غير الغالب من غير الكثير كان المعلم أن يكون رسول أنا الشاعر أقرن الخبر الكادة بأنه وهذا من القليل. للأرض أنا يطالب الخبر كذا أو مضادعون كذا بأن المطلوب بقى, بقى يأي من القسمة العقلية خطي يأي من القسمة العقلية نوع بقى إيه يامتنا يا عبدالسعد نوع يامتناع اقترانوا بقى <تصفيق> أن يطالب بقى لا في كلام ذي افعال الشروع يقول لك افعال الشروع آه... ايون؟ نعم افعال الشروع تدل على الحال يعني بدأت بعمرة اخذته آ آ آ آ بدأته تدل على الحال لما قال الموضرية حاجة يبدل الاستقبال لا ينفعش يتأثر الاستقبال مع الحال فقال هنا ايه يمتنع مش مشكلة بقى الفهيد المهم يتعلم الحكم انه يمتنع اقترانه افعال الشروع بايه يا اخواننا بقى المضارع افتحاله ايه, إيه هي اتفقنا اخذ وبدا وشرع وانشا وقام وجعل وطفق واكف ماشي يا اخواننا نعم مره, مرة, مرة. دلينة. دلينة دلينة. يمتنع نعم ها. يمتنع اقترانه بس كنت عامله مكتوب عنك نكتب جمله قلتها غير بكده لا انا قول ايوه والله مغرك كده ممروده طبعا قديمه مم. نجيب طبعا قديمه اه يعني الفكره موجوده بس طبعا اجي مانيش مش مشكله اكتب اكتب سجلها في الجديده اللي معاك دي سجلها الحته دي حاول بقى عند رقم 4 4 اللي ما هي طلع اقتراح خبروني انا اياد التقرير من انا وهي اشروع جماعه بدا بقى سبب اللي هو عنده بالطبعه الحديث بيقول ايه بقى اهو وذلك ان اضعع الشروع معناها معناها اذا قلت ان معناها ينافي, ينافي يعني عكس يعني عكس ينافي معنى ان ينافي معنى ان ازاي بقى ازاي هيشتحه لان افعج الشروق تأتي لزمن الحال ايوة للحال المولو اخذته اشتح المحاضرة معنى بدأت اوه شرع الطالب يلقي مثلا الكلمة اهو بدأ معنى يبدأ الحال معنى الشروق معنى الحال زمن الحال اوه؟ اما ان أما ان المصدرية فهي للفتق فهي للفتق بال في الغذة الجديدة كمان خير خير خير احنا قلنا حاجة واركبناها كوي كوي تمام تمام خلاص ايه ثاني بقي يا امرأة عايزين تردونها في ثاني؟ ونرى تلقيقاتك تلقي الله صحيح كده المواضحة تصديقات ذا من كده لا يقولوا فقط المقرر فقط المقرر هو المقرر المفروض مع الأستاذ عبدالله هو لحظة الميشالية ونبيج لقوله هم صرحتين الأستاذ عبدالله بقالونا ينزل على المواقع عن ذكر صرح؟ جميل جميل بصه قال ليه باي أولاده عن ذكر صرحتين ليه المقرر عليه ماشي؟ دعانا بقى إيه لا بقى تصديقات باي أخمالي احنا بقينا واحنا اتفقدنا ممكن حضرتك متاكدة انا حطه على الشاشه يعني ناخد تطبيقات ولا نكتب المقاربه بالله عليكم يا جماعه فين الاستفيد في سؤال بيقول لحظه واحد ايه؟ لا كده حاضر حاضر هبدا في عده حاضر السؤال رقم اول السؤال ده من الجديد هو ده في الجديد بقى هنا صفحه 258 صفحه 258 الجديد دي طابعه جديده طابعه جديده اهي صفحه 258 صفحه 258 السؤال بيقول السؤال نتابع مع بعض يا جماعه ممكن نتابع مع بعض ممكن نتابع مع بعض يا جماعه في كلام ودوشه كلام <تصفيق> يا يعني هنطبق مع بعض ولا لا ولا ايه سؤال رقم 30 صفحه 200 انت صباح الخير بالليل انت صوتك هكام ما انت مش معايا تابعوا معي تابعوا 258 من الطبعه الجديده سؤال رقم 30 بيقول اختار ام خطا العبارات التاليه مع بيان السبب هناخد اللي خدناه بس الاولى اللي خدناها بس ب ب هو بث اللي عايز جاوبه يرفع أو طالب او طالبة لكن الاجابه جماعيه ب ب هو دخلني عارف كمان انا مش قادره اغير معلش ا ضربه زمان ا الاولى يا ظرف الزمان صالح لأن يخبر بيه عن المبتدأ الزاد أو المعنى ثاني ظرف الزمان صالح لأن يخبر بيه عن المبتدأ اسم الزاد واسم المعنى كلام ده بطح أو غارض واسكر السبب العاية ده تأزل تفكر الأول بسرعة تفكر بسرعة ظرف الزمان مجابة ليه كده كيف خلق ما هعمل ايه بقى ايه ما عميش طب حدي هم يجاوب قسمع بطاك ده جاوبة هم يجاوب لا لا هم يجاوبة مين يجاوب اتفضلي تعالي بس تعالي كده ايه ايه ايه قربت عالي ظرف الزمان طالح أنه يخبر بيه عن إذن أنه تدع الزات والمعنى صح أم غلط غلط يخبر بيه عن المعنى فقط أما إزاي؟ كميني كمان كمان كمان خطو دينها إلا اسمع الباب اسمعها بيه الإجابة فضالي الإجابة دي صح أم خطو بورد هنا صح بورد منها خطا لا في بعض الاتاز الاعتبارا كلها اه كمل امم اما اسم اما اخبار وعن اسم ازاي ايوه يبور بيقول اما اخبار بالمر عن اسم ازاي فيابوز إذا أفاد, أفاد. أي أفاد وخلص بأصفية لدي أما الإخبار بظهر الزمان عن اسم الذات فيابوز بس كان ماذا؟ إذا أفاد أفاد إباء التقصيد أو الإضافة إلى آخرين. ماشي؟ يالا ينفع إيه؟ إيه صح صح يستخدم القفل وكويس أبو؟ تمام؟ الباكة الخبر في حوليه تعالى و أبحاره ما أبحاره الشمالي مفرد الكلام ده صحة مخضر و أسكر السبب مين عندي جاوب معي مين؟ مين عندي الخبراني؟ الخبر, ب... الخبر هنا جملة اسمية و هو أبحاره الشمال المتدى الذي ده هو الخبر هو نجم الصريح او المعول بالطريق الطريق المجرد معامل اللفظيه الزائده والاصليه خطا ام صح؟ صواب ام خطا وليه؟ فضلي. مين فضلي فضلي. فضلي. خطا يا دكتور عاوي اتفضلي مين بيجاوب؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي قومي قولي من العوامل اللفظيه غير الزائد ايوه لانه مجرد من العوامل اللفظيه غير الزائده بالضبط يعني عايزه تقولك عايزه تقول لحظه لحظه, لحظة. هو خطا طبعا خطا ليه لان هو مجرد من, من اللفظيه الزائده والاصليه حاجه ما تصرف غير صحيح هنقول عباره صحيحه المؤطره اللي تلاقيها خبر هو الاسم الصحيح